لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ل ه م ط ا ا ن للعلوم أ ي و إذ ن الاسلاميه ربه أني م ن ي ا ط وأيوم ن ل ف ض ي ن ا ه أ الدكتور م ي م د راتب ا ل ن و ب ل س ي تربيه الاولاد في الاسلام Yeah, m n واحدة موسوعه و ن أ م ر ب ي ن ه م ك ل س ي ل ج ع و ن ف م ا ي ع م ل من ا ل ص ا ل ح ا ت وهو م ؤ م ن ي ه you <laughs> الله ا موسوعه ذ ا يومكم ا ل ذ ي كنتم ت ع د و ن ي و م نضم الاسلاميه س م ء كطي ج في من بعد الذكر أن الأرض عبادي. ولقد كتبنا في موسوعه النابلسي ذ ك ر أ ل أ ر يرثها ض ع ا للعلوم الاسلاميه Amen.